غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في الصراء والدراء والكاظمين الغيظ والآفين ألنا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 كُنْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَمَسَّكُمُ طَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ طَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَنَا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين الله أم حسبتموا دخول الجنه ولما يالم الله الذين جاهدوا منكم ولما يالم الله الذين جاهدوا منكم ويالم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه, فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول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 وَمَا كَانَ لِنَفْسِنَا تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا وَمَن يُرِد ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِد ثَوَابَ لَآخِرَةِ نُوتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ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 وثبت قَدَامَنَا وانصرنا وَنَصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ الله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 يا ايها الذين امنوا ان الذين كفروا يردوكم ويردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير ناصر سنلقي في قلوب والذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبيس الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحضون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد لا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفّقكم والله ذو فضل على المؤمنين إِذْ تُصْحِدُونَ وَلَا تلون عَلَى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 ليجعل الله ذلك حصرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله ولئن قتلتم في سبيل الله أو جمل مغفرة من الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما تذمرون ولئن امتم او قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لفض ولو كنت فضا القلب من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأرض فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين